118. ويل يومئذ للمكذبين 119. ألم نخلقكم من ماء مهين 110. فجعلناه في قرار مكين 111. إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وَإِذُ يَوْمِئِذٍ لِّلْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نَجْعَلَ الْأَرْضَ كِفَاتَ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتَ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَمِيخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَفْرَطَتْ أي يوم إذا للمكذبين إن إلى ما كنتم به تكذبون إن إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب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 يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويد يومئذ للمكذبين إن المتكين في ظلال وعمون وفواكه مما يشتغون قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نرزي المحسنين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 يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون